من السماء آية فظلت أعناقهم لَهَا خاضعين وما يَأْتِيهِمْ من ذكر من الرحمن مؤدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنبار به يستهزئون اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لا وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم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 وفعلت فعلتك التي فعلت وَأَنْتَ من الكافرين قال فعلتها إذا وَأَنَا من الضالين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 السحره قالوا لفرعون ان لنا لَأَجْرًا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وَإِنَّكُمْ اذا لمن المقربين قال لهم موسى أَلْقُوا ما انتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فألقي السحرة ساجدين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 لا أقطع أن أيديكم وأوّلج من خلاف ولا أصلّب أجمعين قالوا لا ضيّ إن إلى ربنا منقلبون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 فلما ترى الجمعان قال أَصْحَابُ موسى إِنَّا لمدركون قال كلا إِنَّ معي ربي سيهديني فأوحينا إِلَى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم وأزلفنا ثم الْآخَرِينَ وأنزينا موسى ومن معه أَجْمَعِينَ ثم أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ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 رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي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 وأزفت الجنة للمتقين وبرزت الجعيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فَكُبِكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاهُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ كَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَا تخلدون، تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أمدكم بأنعام وبني وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أو أرض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 وزروع ونخل طلعها هضيم وتنعتون من الجبال ويوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسدفين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 فأخذه العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين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 وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم كذب أَصْحَابُ الأيكة المرسلين إِذْ قال لهم شعيب ألا تتقون إِنِّي لكم رسول أَمِينٌ فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس المستكين ولا تبخس الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين قالوا انما انت من المسحرين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 وان ربك لهو العزيز الرحيم وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وَإِنَّهُ لفي زُبُرِ الأولين أَوَلَمْ يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل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 إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يرقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون ألم تر أَنَّهُمْ في كل واد يهيمون وَأَنَّهُمْ يقولون ما لا يفعلون إِلَّا الذين آمَنُوا وعملوا صالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب ينقلبون